صل عباده علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دع. جئت شركت المدينة مرحبا يا خير داع قد نبسنا ثوب بعد يا ميت ضيا قالا اخما وداه دي كل اورباب الاسلام anta badru anta ala anta ya hadibi ya alayna روحنا مدعس فينا جئتب المطاع جئتشوا في المدينه مرحبًا يا وتعهد يوم أقسمنا اليمين لن نخون العهد يوما واتخلنا الصدق Müşer ya